الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فصل وإذا حجر على المفلس وهو ذو كسب يفيء بمؤونته ومؤونة من تلزمه مؤونته فذلك في كسبه لأن ماله لا يخرج فيما لا حاجة إلى إخراجه فيه قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل هذا في نفقة المفلس المحجور عليه إذا حجر على المفلس فمن أين تكون نفقته بيانها في هذا الفصل يقول رحمه الله وإذا حجر على المفلس وهو ذو كسب يفي بمعونته ومعونة من تلزمه نفقته فذلك في كسبه المفلس حجر عليه ومنع من التصرف في ماله يحتاج نفقه من أين تكون قال إن كان ذا كسب يعني صاحب مهنة يعمل بيده أو يعمل بقلمه أو يعمل برأيه ومشورته ويكسب من وراء ذلك فنفقته في كسبه ما يكسبه بيده او بقلمه او برأيه يكون فيه نفقته ليس له كسب كسبه عمله في التجارة يبيع ويشتري والان حجرتم عليه في بيعه وشرائه قلتم لا يبيع ولا يشتري من اين يأكل قال منه من ماله يقول إذا, لم إذا كان له كسب فنفقته في كسبه لأن ماله لا يخرج فيما لا حاجة إلى إخراجه يعني ما يباع شيء من ماله إلا لسداد الغرماء إلا عند الحاجة فماله يحفظ حتى يتولى الحاكم الشرعي بيعه وسداد الغرماء يقول منين آكل؟ نقول من كسبك كسبك لك اكتسب بيدك أو بقلمك أو بفكرك ورأيك أو على ظهرك أو نحو ذلك اكتسب وأنفق على نفسك إذا لم يكن له كسب فماذا من أين يكون نعم وإنم. وإن لم يفي كسبه بمؤونته كملناها من ماله وإن لم يفي كسبه بمؤونته كسبه يكسب في الشهر خمسمائة ريال خمسمائة ريال ما تكفي نفقة له ولمن يعول نقول نكمل ننظر أقل ما يمكن متوسط له ولأمثاله فنقرر له كسبه خمسمائة ريال يحتاج إلى خمسمائة ريال أخرى من إن؟ من ماله المحجور عليه فيه نعم. وإن لم يكن ذا كسب انفق عليه وعلى من تلزمه مؤونته من ماله بالمعروف في مدة الحجر وإن لم يكن ذا كسب ما عنده كسب إلا التجارة والتجارة منع من البيع والشراء قدر له نفقة من ماله يقدر له القاضي النفقة التي تكفيه من ماله ما عنده شيء الآن يقال يباع جزء من ماله لنفقته ولمن تلزمه مؤونته من هم الذين تلزمهم مؤونتهم هم اولا نفسه ثم زوجته لان الزوجه تقول انفق علي والا طلقني فهي مقدمه على سائر الاقارب لان نفقه الزوجه بمقابل مبريه على عقد مقابل مقابل استمتاعه بها ينفق عليها وهي اكد من تلزمه نفقته وإن لم يكن ذا كسب انفق عليه وعلى من تلزمه معونته من ماله بالمعروف بالمعروف يعني مثلا يكفي المتوسط مثله ألف ريال في الشهر يقول أعطوني خمسة ألاف ريال في الشهر نقول لا نقول مثلا أو يقول الغرم لا لا تعطونه ألف أعطوه خمسمائة ريال نقول خمسمائة ما تكفي لمثله فتكون النفقه بالمعروف يعني الوسط الذي ليس فيه زياده وليس فيه تقتير يقصر عليه مده الحجر ما دمنا حاجر عليه فلازم ان نتولى الانفاق عليه بعد الحجر ما يزمنا ان ننفق عليه نقول اكتسب واعمل يقول مثلا بعتم مالي الآن ادخروا لي نفق السنة من مالي لا توزعون كله على الغرماء نقول لا ما نعطيك نفقه من مالك الا مدة الحجر اما ما زاد بعد الحجر اشتغل كما يشتغل غيرك تصرف لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل في الإنفاق ابدأ بنفسك ثم بمن تعول فدل على أن المرء أول ما يبدأ بنفسه ولا يلزم أن ينفق على غيره وهو جائع وإنما ينفق أولا على نفسه ثم ينفق على من يعول من أول من يعول هذا سيأتي في باب النفقات ياتي بالتفصيل ان شاء الله ترتيبهم ترتيب الانفاق لكن هنا في باب الحجر يقول يبدا بنفسه ثم بمن يعول كيف نعرف من يعول في باب النفقات ان شاء الله نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدا بنفسك ثم بمن تعول وفي من يعوله من تكون نفقته دينا كالزوجه من تكون نفقته دينا كالزوجه انتبه لهذا فيه نفقه تسقط بالفوات ونفقه تكون دينا يلزمه ان يسددها مثلا اخ لك فقير تلزمك نفقته أنفقت عليه لمدة سنة ثم سافرت وابعدت عنه فصار يبحث يمين وشمال ويمشي نفسه بما تيسر من نفقه عدت بعد سنة هل يقول لك قطعت النفقة عني سنة وأنا استلفت واستدنت تسدد نفقه سنه لا هذه تسقط بالفوات لان هذه النفقه للجائع الذي تعوله، وما دام ذهب وقتها سقطت ابنك مثلا تلزمك نفقته سافرت او سافرت به امه الى مكان ما وصرت ما تستطيع ما تقدر الوصول إليه تنفق عليه جاءت أمه بعد سنة أو ستة أشهر قالت تعال أعطني نفقة الولد لمدة سنة ما سلم شيء يقول لو كان بين يدي انفقت عليه كما هو العادة لكن ما تيسر لي الانفاق عليه أنت ذهبت به فما تيسر لي الانفاق عليه ونفقة الابن لا تكون دينا تسقط بالفوات الزوجه انفقت عليها ثم قطعت النفقه لسبب لا من جهتها هي اذا كان قطع النفقه من سبب من جهتها فلا تلزمك النفقه اذا كانت ناشز او سافرت لحاجتها او نحو ذلك ما تلزمك النفقه لكن قطعت النفقه لسبب من قبلك أنت ثم جاءت بعد سنة تطالب تقول أنت منذ سنة ما أنفقت علي وأنا استدنت وأنفقت على نفسي فيلزمك أن تدفع لي النفقة نقول نعم يلزمك أن تدفع نفقة الزوجة عن الماضي لأنها في حكم الدين ما تسقط بالمضي لأن نفقة الزوجة في حكم المعاوضه بخلاف نفقة الابن والأخي ونحوهم لا هذه يومية وحسب الاستطاعة لكن نفقة الزوجة لا مقابل نفقتك على الزوجة مقابل الاستمتاع وما كان مقابل عوال فإنه لا يسقط لا يسقط بمضي الزمان مثل الدين الذي له عليك هل تقول له أنا بحثت عنك قبل ستة أشهر ليعطيك الدين فما وجدتك الآن خلاص سقط الدين لا سدد الآن الدين ما يسقط وكذلك نفقت الزوجة بمثابة الدين فلا تسقط بالمضي هذا معنى قول المؤلف رحمه الله وفي من يعول من تكون نفقته دينا كزوجة كالزوجة فإذا قدم نفقة نفسه على نفقة الزوجة من اخذنا تقديم نفقة نفسه على نفقة الزوجة من قوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ومن يعول اقدمهم الزوجة فنفسه اولا ثم الزوجة نعم واذا قدم نفقته نفقه نفسه على نفقة الزوجة وجب تقديمها على سائر الديون يعني نفقه نفسه تقدم على حقوق الاخرين نعم. ولان تجهيز الميت يقدم على دينه اتفاقا فنفقه فنفقت الحي اولى لأن ولان حق... تجهيز الميت يقدم على سائر الحقوق مثلا شخص ميت عليه دين مائه ريال وبين وفتشنا في تركته ما وجدنا إلا مئة ريال وهو يحتاج إلى كفن وإلى حفر قبر وإلى عجرة حمل وإلى تجهيز كم يجهز يجهز بخمسين ريال مثلا أيهما يبدأ سداد الدين الذي عليه مئة ريال نبرئ ذمته اما نبدا بتجهيزه مقدم على الدين التجهيز مقدم على الدين كما تقدم لنا في كتاب الفرائض الحقوق المتعلقه بعين التركه الحقوق المتعلقه بالتركه هي خمسه حقوق اولها ماونه التجهيز ما يقول الدائن الان وجدتم عنده 100 ريال وانا اطالبه ب ريال اعطوني اياه نقول هو في حاجة إلى تجهيز نعطيك المئة ونتركه في بيته لا نجهزه وما بقي نعطيك اياه فمعونة التجهيز مقدمة فكذا لأنها بمثابة نفقة فكذلك نفقة الحي من باب أولى لان حرمته ااكد من حرمه الميت لان حرمته يعني حرمه الحي هو في حاجه الى اكل والا يموت جوعا والميت في حاجه الى كفن ايهما اولى حرمه الحي لئلا يموت اولى ومقدمه على حرمه الميت ويقدم نفقة من تلزمه مؤونته من أقاربه لأنهم جروا مجراه وتقدم كذلك بعد الزوجة نفقة من تلزمه نفقته من أقاربه من اب أو ام أو ابن أو بنت أو أخ أو أخت أو عم أو غيره لأن من ترثه إذا لم يكن عنده نفقه لنفسه يلزمك أن تنفق عليه الشخص الذي ترثه أنت لأن الله جل وعلا يقول وعلى الوارث مثل ذلك فمثلا أخ لك عنده أولاد ما تلزمك نفقته إلا من باب البر والصلة أخ لك الوالد موجود ما تلزمك نفقته لأنك لا ترثه أخ لك ليس له ولد يحجبك عن الميراث والاب غير موجود فأنت ترثه فتلزمك نفقته إن لم يجد نفقه وإن وجد بعض الشيء فيلزمك أن تكمل إذا كنت قادرا نعم وكذلك عتقوا عليه إذا ملكهم لأنهم جروا مجراه يعني مثل بالنفقة و... ول... ولذلك عتقوا عليه إذا ملكهم إذا ملك ذا رحم منه عتق عليه تلقائيا جبرا لو وجد الرجل أباه ثم اشتراه اشتراه وولا يعلم أنه أبوه ثم تبين أن هذا الذي اشترى هذا الرجل هو أبوه إنه كان رقيق وكان هذا رقيق وعتق فاشترى أباه فلما تبين له أنه أبوه ما الذي يلزم العتق لو أراد أن يرده ما يحب أن يشتري أباه اراد ان يرد ما يصير لانه بمجرد شراعه لابيه او لأمه او لاخته او لاخيه يعتق عليه فاذا اعتق عليه ما امكنه ان يرد نعم وكذلك نفقه زوجته لانها اكد من نفقه اقاربه نفقه الزوجه لا شك اكد من نفقه الاقارب كلهم بما في ذلك الاب والام لان نفقه الزوجه نفقه معاوضه نفقه مقابل لان الزوجه تقول انفق عليها أو طلقني والاب والام ما يقول انفق علي والا فلا اكون اب لك ولا اكون اما لك لا انت يسر له الانفاق عليه فبهما ونعمة والا ما يلزمه حسب استطاعته لكن الزوجه لا تلزمه تقول انفق والا طلق نعم. وتجب كسوتهم أيضا لأن ذلك مما لا بد منه كذلك الكسوة من النفقة تجب من مال المحجور عليه نعم. ويكون ذلك من أدنى ما ينفق على مثلهم أو ويكون يك... ذلك من أدنى ما ينفق على مثلهم ما يتوسعون بالنفقه ويتوسعون في الكسوة على حسب على حساب المال المحجور عليه لا يكون من أدنى ما يمكن من أقل ما يمكن مثلا إذا كانت نفقته كما تقدم في الشهر مثلا المعتاد أقل ما يمكن ألف ريال في الشهر مثلا يقول أعطوني خمسة ألاف توسع المال كثير اللي حجرتم عليه نقول لا وإن كان ما نعطيك إلا بقدر الحاجة يقول الغرماء مثلا لا تعطوه ألف أعطوه خمسمائة تكفي نقول إذا كانت تكفي فنعم لكن إذا كانت لا تكفي لا نجعله يموت جوعا ونحجر على ماله لا نعم ويكون ذلك من أدنى ما ينفق على مثلهم أو يكتسي مثلهم، فإن كانت له ثياب هي أرتفع يعني بقدر الحاجة الضرورية، هل أكل والنفقة والكسوة كذلك بقدر الحاجة؟ ما يقول توسع بالكسوة؟ لا. نعم. فإن كانت له ثياب هي أرتفع من كسوة مثله بيعت واشتري له كسوة مثلهم. كان حال الحجر عليه عنده ثياب غالية مثلا ذات قيمة والرجل توسع على حساب أموال الآخرين وظهر مظهر مثلا قوي ومظهر غنى مثلا عنده سيارة مثلا فاخرة عنده ملابس فاخرة عنده كذا نقول لا أنت الآن محجور عليك نبيع هذه الملابس ونبيع هذه الامتعه ونبيع هذه السيارة ونشري لك ملابس ملابس فقير أنت الآن فقير متوسع فيه مع الغير ما يصير بيعت واشتري له كسوة مثلهم نعم ورد الفضل, و و ورد, الفضل ورد الفضل على الغرماء ورد الفضل على الغرماء يعني مثلا الرجل عليه ملابس تساوي ألف ريال مثلا بينما يكفيه كسوه بعشرين ريال نبيع الكسوه التي عليه لانها حقوق الغير نبيع الكسوه اللي عليه بألف ريال مثلا ونشتري له كسوه كسوه فقير بعشرين ريال ونقول البس توسع على حساب اموال الاخرين لا تكفيك الكسوة بعشرين ريال تسترك في وتمشي بين الناس نعم. وإن مات منهم ميت كفن من ماله لأنه يجري مجرى كسوة الحي كذلك إذا مات قريبه الذي كان ينفق عليه فإنه يكفن ويجهز من مال هذا المحجور عليه حسب ما كنا ننفق عليه حال الحياة نجهزه حال الممات من مال المعسر ويكفن في ثلاثة أثواب كغيره ويكفن بثلاثة أثواب قد يقول الغرماء لا لا تكفنوه بثلاثة أثواب يكفي ثوب واحد تكفنون هذا الميت على حسابنا مثلا بستين ريال بينما يكفي عشرين فيقول المؤلف رحمه الله هنا يكفن على حسب المعتاد والسنة ما ينقص. قول آخر أنه يستجاب للغرماء يعطى أقل ما يمكن لأن أقل ما يمكن في الكفن ثوب واحد يستره وعند التوسع الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة في خمسة الكمال الكمال خمسة للمرأة وللرجل ثلاثة نعم. ويحتمل أن يكفن في ثوب واحد لأن الزائد فضل يستغنى عنه يقول يحتمل أن يكفن في ثوب واحد ولا يكفن في الثلاثة لأن المهم الستر والثوب الواحد يستره ويكفيه ولا يتوسع في الكفن على حساب أموال الآخرين نعم. ولا تباع داره التي لا غناء له عن سكناها لأنه لا بد منه أشبه الكسوة ولا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها الفقير عنده المحجور عليه هذا عنده اموال عنده اراضي عنده دكاكين عنده دار يسكنها وعنده دار يؤجرها حجرنا عليه في كل ماله ما يبيع منه شيء جئنا الى البيع أنا بيع كل عقار له ونقول له اخرج من دارك هذه لنبيعها لنبيعها واستاجر لا نقول داره التي لا غنى له عنها تبقى له ويباع الزائد كله وسياتينا بعد قليل ان شاء الله ان داره تباع فانتبه للفرق بينهما نعم. فان كانت واسعه يكفيه بعضها بيع الفاضل بيع الفاضل منها ان امكن والا بيعت كلها واشتري له مسكن مثله فان كانت واسعه هو توسع على حساب أموال الغير وعليه ديون كثيرة ودخل عليه أموال فاشترى مسكن فخم لما توفرت عنده الأموال مال زيد ومال عمر وتجمعت اشترى مسكن فخم ثم تبين بعد ذلك فلسه ثم حجر عليه هل نبقي له هذا المسكن الفخم؟ الكبير لا نقول المسكن هذا مكون مثلا من خمس شقق خمس وحدات متوسع فيها نقول يكفيه واحدة والاربع نبيعها اذا امكن قالوا ما تباع الاربع وحدها ويبقى واحدة نقول نبيعه كله ونشتري له مسكن على قدره نبيع هذا المسكن مثلا بمليون ثم نشتري له مسكن على قدره بمئة ألف مسكن متواضع لأنه مدين فإن كان أمكن بيع بعضه وإبقى بعضه بيع بعضه وإذا لم يمكن بيع بعضه إلا يباع كله نبيع كله ونشتري له مسكن متواضع على قدره لأنه أصبح متوسع بأموال الناس فلا نقرها على ذلك و ان لم يكن له مسكن استؤجر له مسكن لان ذلك مما لا بد منه إذا, لم اذا كان ليس له مسكن اصله ما عنده مسكن ثم حجرنا عليه في امواله ثم قدرنا له نفقه نقول نشتري له مسكن لا و انما نستاجر له من هذا المال الذي حجرنا عليه مدة الحجر وبعد الحجر يتصرف نستأجر له سنة مثلا وبعد السنة هو يتصرف ورد الفضل على الغرماء ورد الفضل في حال البيع على الغرماء نعم. ولا يباع خادمه الذي لا يستغني عن خدمته وإن كان خادمه إذا كان له رقيق مملوك وهو في حاجة إلى خدمته لأنه كبير السن أو مريض أو ما يستطيع أن يخدم نفسه فهو في حاجة إلى هذا الخادم ما نبيعه وأما إذا كان هذا الخادم اتخذه على سبيل التوسع والترف فلا نمنعه أن يترفه على حساب اموال الاخرين بل نبيع خادمه ودوابه ورقيقه نعم وان كان مسكنه وخادمه وثيابه اعيان اموال الناس افلس بها ووجدوها فلهم اخذها للخبر اذا كان المسكن الذي يسكن فيه او الخادم الذي يخدمه الان أو السيارة التي يستعملها الآن وهو في حاجة إليها هذه الأشياء هي أعيان أموال ناس آخرين اشتراها وأفلس هل تترك له؟ لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وجد عين ماله عند إنسان أفلس فهو حق به هذا معنى المراد بقوله للخبر يعني اشترى بيت ولم يسدد من قيمته شيء وسكنه ثم ظهر افلاسه ثم حجر عليه الحاكم ثم جاء صاحب البيت قال هذا بيتي انا بعته عليه بمليون على اساس انه يسدد ما علمت انه فقير ما عنده شيء هل نقول لصاحب البيت انتظر انت اسفه الغرماء لا هل نقول لصاحب البيت الفقير هذا ما عنده شيء محتاج مضطر للسكن إلى بيتك يقول لا بيتي ما يسكنه ماذا فعل قيمة فيخرج منه ويسلم لصاحبه لأن ما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مقدم على كل شيء هذه انتبه لها الذي قلت قبل قليل إنه سيأتي لا يباع البيت ويسأتي شيء آخر بعد مثلها هذه يؤخذ البيت منه الى صاحبه لان كونه يتوسع في مال الغير ما يقر نعم ولأن حقوقهم تعلقت بالعين فكانت تعلقت بهذا البيت حق الغريم الذي باع هذا البيت على صاحبه حق تعلق بالبيت فهو يأخذ البيت حقه تعلق بهذا الخادم الرقيق ياخذ الخادم حقه تعلق بهذه السياره يقول انا مضطر لهذه السياره انقل عليها اولادي واهلي وعملي ويقول هذا مال الغير تعلق به حق الغير فهو مقدم عليك نعم ولان حقوقهم تعلقت بالعين فكانت اقوى من غيرها نعم ويحتمل ان من لم يكن له مسكن ولا خادم فاستدان ما اشتراهما به وأفلس وأفلس بذلك الدين أن يباع مسكنه وخادمه لأنهما بأموال الغرماء فتبقيتهما له إضرار بهم وفتح باب الحيلة, باب الحيلة للمفاليس في استدانة ما يشترون به ذلك هذه الحالة الثانية التي يؤخذ فيها البيت منه وإن لم يكن عنده غيره قلنا في الأول لا يباع بيته الذي هو مضطر إليه إلا في حال أن يكون بيته هذا هو الذي اشتراه